أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهمة الأعوام إلا ما يطلع عليكم إلا ما يطلع عليكم غير مُحِل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا لا تحنوا شعائر الله ولا الشور الحرام ولا الهديه ولا القلائد ولا الهديه ولا القلائد ولا ام من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم انكم شناان قوم ان عن المسجد الحرام ان تعتذوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أول لغير الله به والمنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلم إما أَمْسَكْنَ عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع حساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وَطَعَامُ الَّذِينَ آوَتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ آوَتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتِيتمُهُنَّ إِذَا آتِيتمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ وَيَرَهُ سَافِحِينَ وَلَا متخذي أخدان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 وإن كنتم نرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلم النساء أو لا مسلم النساء فلم تجدوا ما فتأمموا صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمة عليكم لعلكم تشرعون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاق الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كم قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن يجرم قوم على ألا تعدلوا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 أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله نساق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة برسلي وآمَنتُم برسولي وعَزَّرْتُمُهُم وأخَرَفْتُم الله قرضاً حسناً لو كَفّرَنَّ عَنكم لو كَفّرَنَّ عَنكم سِئَاتِكم ولا أُدخلَنَّكم جَنَّاتٍ تَجري مِن تحتها الأنهار فمن كَفَرَ بعد ذلك منكم فقد ظلَّ سواء السبيل فبما أن قضيهم ميثاقهم لعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسمحهم مما ذكروه ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقًا فَنَسْمُ حَظَّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأُغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا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 فَإِذَا دَخَلْتُمُوهَا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَاذْهَبَا إِنَّنَا هَاهُنِقَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي إِلَى أَمْلَكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القوم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة واجهدوا في سبيله لعلكم تفنيحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومسلرو معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولاهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وماهم خارجين منها ولاهم عذاب مقيم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 وَمَا يُرِيدُ الله فِتْنَتَهُمْ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سماعون لِلْكَذِبِ اكْتَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فلن وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار, والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشونه ولا تشكروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان انفسا بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب من مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا انكم شرعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله نرضيكم جميعا فينبهكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون افا حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما ومن احسن من الله حكما لقومه يوقنون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض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 ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهديمانيهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يكافون له متلاايم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله فإن حسب الله هم الخالدون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تخذو دينكم مزوما ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وأعبد الطاهوت أولئك شر كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصحت لبئس ما كانوا يفنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلة أيديهم ونعين بما قالوا بل يداهم بسوطتان يوفق كيف يشاء ولا يزيد أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانه وقفره والقيناء بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 وما أُنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصدة وكثيرهم منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك و... يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك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 وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إن هو من يشرت بالله فقد حرمه الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من أنت عما يقولون لهم السَّن الذين كفروا منهم عذاب أليم أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُنَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ لِنَقْبُلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُهُ صَدِيقَةٌ كَانَ يَكُلَانِ الطَّعَامَ انظُر كيف نبين لهم الآيات ثم انظُر أَنّا يؤفكون قل أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهُوَ لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غير الحق وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَئِن اتَّهَنَّاهُمْ عَنْ منكر فَعَلُوهُ لَوْسَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله, الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوه مولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا طَيِّبَاتِ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسع ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقابة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم وحفظوا إيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشفرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام رذل من أعمال الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 وَإِذْ تَسَأَلُونَ عِنْدَهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَى لَكُمْ عَفَا عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَفِيلَةٍ وَلَا حام وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما ظل إذا تديتم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما قوم تعملون يا أيها الذين آمنوا شادت بينكم إذا حضر أحدكم المُتوحين الوصية ثناء ذا وعد منكم ذرا عدل مِنْكُمْ أَوْ آخران مِنْ غَيْرِكُمْ إن أنتم ضَرَبْتُمْ في الْأَرْضِ فعصابتكم مصيبة الْمَوْتِ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله إلى شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم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 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطير بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كفروا فقال الذين كفروا منه من هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 قال الله إذ منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله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 فَلَمَّا تُفَيْتَ نُهْكُمُ تَنْتَرَقِبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تُغْفِلْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ أَرْفَعُ الصَّادِقِينَ وَصِدْقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه.